عجف منفرد على الطبلة الحاكم يضرب بالطبلة الحاكم يضرب بالطبلة وجميع وزارات الاعلام تدق على ذات الطبلة وجميع وكالات الأنباء تضخم إيقاع القبلة والصحف الكبرى والصغرى تعمل أيضا راقصة في ملهى تملكه الدولة لا يوجد شيء في الموسيقى أبشع من صوت الدولة الطرب الرسمي يباع على العربات مثل الشردين ومثل الخبز ومثل الشاي ومثل حبوب الحمل ومثل حبوب الضغط ومثل غيار السيارات الطرب الرسمي يبث على كل الموجات وكلام السلطة براق جدا كثياب الرقاصات. لا احد ينجو من وصفات الحكم. وأدوية السلطة فثلاث ملاعق قبل الاكل وثلاث ملاعق بعد الاكل وثلاث ملاعق قبل صلاة الظهر وثلاث ملاعق بعد صلاة العصر وثلاث ملاعق قبل مراسيم التشيع وقبل دخول القبر هل سمت قهر في التاريخ هذا القهر الطبلة تخترق الاعصاب فيا ربي الهم بالصبر الدولة تحسن تأليف الكلمات وتجيد النصب تجيد الكسر تجيد الجر تجيد استعراض العضلات لا يوجد شعر اردا من شعر الدولة وطن مشنوق فوق حبال الانطينات وطن لا يعرف من تقنية الحرب سوى الكلمات وطن ما زال يذيع نشيدا مصري على الاموات الدولة منذ بداية هذا القرن تعيد تخاسيم الطبلة الدولة منذ بداية هذا القرن تعيد تقاسيم تفاصي... الطبلة العدل أساس الملك الشورى بين الناس أساس الملك الشعب كما نص الدستور أساس الملك يا رب الكون شبعنا من ضرب الطبلة لا أحد يرقص بالكلمات سوى الدولة القمع أساس الملك شنقل أن إنسان أساس الملك حكم البوليس أساس الملك تأليه الشخص أساس الملك وضع الكلمات على الخازوق أساس الملك طبلا طبلا الدولة تعرض فتمتها وحلاها في سوق الجملة لا يوجد. غري اصبح من غري الدوله